بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء نحوى سنقرئك فلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشكى الذي يصلن القبر ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا 128. خير وأبقى إنها هذا لفي الصحف لولا صحف إبراهيم وموسى تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com